أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزال الساعة شيء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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأن هُوَ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خلقناكم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 ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ ثم من ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ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 ثاني أعط فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونزقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قد قدمت الله ليس بظلام للعبد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأ به وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ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 وَمَلْ يَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيْظٍ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدٍ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة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 نجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم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 الذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدوا وَن عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ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 الطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع عليهم ويذكروا اسم الله في ايام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 توفوا بالبيت العتيق، ذلك وَمَن يَعْظِم حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يتلى عليكم. فَجَاءَتْنِي بِالرِّجْسِ مِنَ الأوثان وَجَاءَتْنِي قول الزور ۖ لله غير مشركين به بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ طَيْرُ أَوْ تَهْوِي أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمّة جعلنا من سكّل يذكر اسم الله على ما رزقهم من البهيمات الأعماق فإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم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 فَفَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ كَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَيْنَ أَلَّا اللَّهَ رُحُومُهَا وَلَا دِمَاءٌ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِّنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا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 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا الله الناس بعضهم ببعض إِلَهُ الدِّمَ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ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 وَلِلَّهِ عاقبة الأمور وَإِن كذبوا كف كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم, إبراهيم وقوم لوط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 قرية أهلتنا وهي ظالمة فهي على عروشها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد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 وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها ناس انما انا لكم نذير مبين فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم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 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته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 تاتى يَوْمَ السَّاعَةِ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُم عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ نَعِيمٍ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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلو أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير لا يدخلنهم مدخل يرضونه وان الله علييم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ين صُرَّ نَهُ الله إِنَّ الله لَعَفُوّ ذَلِكَ بِأَنَّ الله يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فتصبح عَلَيْهِ نَبَاتًا فَأَخْرَجَ الله لطيف خبير.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 وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور ما تجعلنا من سكنهم ناسكه فلا يناظرنك في الأرض وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم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 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٌ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 اتفئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ